بسم الله الرحمن الرحيم والنجوم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن إن هو إلا وحده علمه شديد القوار من الله فاستوى وهو بالوفق الأعلى ثم فتذلى فتان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد فتبارونه على ما يرى ولقد رعاه نزمة أخرى عند سدرة منتهى عندها جنة المقوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الزفة وله تلك إذا قسمة إن هي إلا مَيْتُمُهَا أنتم وآباؤكم انْتُمْ سَمِيتُمُهَا تبعون إلا الظن وما كهو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة وكم من ملك في السماوات لا شَيْئًا إِلَّا شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة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 ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإث والفواحش إلا اللمم ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكو ان هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعصى قليلا وأداء عنده علم الغيب فهو يراه. أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَذَرُوا وَارِثَةً وَإِذَا أَخْرَجُوا أَلَّا تَذَرُوا وَارِثَةً إِلَّا مَا تَعَمَّى سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو امات وأحيا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رب وشعرا وان نو اهلك الاولى وثمود فما ابقا وقوم نوح من قبل انهم كان اظلم وأطلع. والمؤتفكة أهوا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة ليس لها من 111. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدون.